بوك تو إي قطر واحد وسبعون واحد وسبعون ارادة شيء إرادة شيء تمرا كي قلت تشاو ماذا تريدون ماذا تريدون؟ تم راكي فوتبال کھلتے جاو هل تريدون أن تلعبوا كرة القدم؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ تم راكي بنتو در شنگ داکھا كرتے هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ চা ইউরিদ ইতা আমি সেখানে যেতে চাই না ইহনাক লাদ আনহাব ইলাহ امي বাড়ী যেতে চাই البيت اريد ان اذهب الى البيت أريد بارিতে থাকতে في البيت أريد ان ابقى في البيت امي একা থাকতে চাই اريد لوحدي তুমি কি এখানে খাবার খেতে চাওনা তুমি কি এখানে ঘুমোতে চাও هل تريد ان تنام هنا؟ هل تريد ان تنام هنا؟ aapni هل تريد أن تغادر غدا؟ هل تريد ان تغادر غدا؟ aapni ki agami هل تريد أن تبقى حتى غد؟ هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ आपने की आगामी هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ هل تريد ان تدفع الحساب غدا فقط؟ تمراكي ديسكوতে যেতে চাও؟ اتريدون الذهاب الى الديسكو؟ الذهاب الى الديسكو؟ تم راكي سينما تجي تجاو أتريدون الذهاب إلى السينما؟ تم راكي كافة تجي تجاو أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟